ولمَّا بلغَ شدهُ واستواتَينَهُ حكمَ وعلمَ ولمَّا بلغَ شدهُ واستواتَينَهُ حكمَ وعلمَ وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين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 ياتيه على الذي من نعمه فهو موسى فقدر عليه قال هذا من عمل الشيطان قال هذا من عمل الشيطان انه وعد مضل مبين انه وعد قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له 127. إنه هو الغفور الرحيم 128. إنه هو الغفور الرحيم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 وقصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ترنا ان اراد ان يغضب الذي هو عند له ما قال يا موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. إن تريد إلا تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأترون بك وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأترون بك قال يا موسى إن الملأ بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين وخرج منها خائفا يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين خرج منها خائفا يترقب فهو قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ يَنقُولُ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ يَنقُولُ عَسَى رَبِّ سواء السرير ولما ورد ما امدينا وجد عليه امه من الناس يسكون ووجد من دونهم امراتين تزودان ولما ورد ما امدينا وجد عليه أمة من ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا, لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجرا ما سقيت لنا. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجرا ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف جوت من القوم الظالمين. فلنا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 إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على فإن أتممت, عشرا فمن عندك فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك وما أريد أن أشق عليك شكراي ستجدني ان شاء الله من الصالحين ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان وان علي أيما الأجلين قضيت فلا عود علي والله على ما نقول وكيل والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أنا من جانب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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودٍ يَمِشَ أَطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُطَّعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّامُوسَ فَلَمَّا أَتَاهَا يا موسى ان يا موسى انني انا الله رب العالمين ان يا موسى انني انا الله رب العالمين وان القي عصاك وَأَن الْقِيَاسَ فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّتْ كَأَنَّهَا جَنٌُّ وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّتْ كَأَنَّهَا جَنٌُّ يا موسى أقبِل ولا تخف يا موسى أقبِل ولا تخف إنك من الآمنين إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك من الرهب أصلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك من الرحب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون قال ربي إني قتلت منهم نفسا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 تَرَى فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ Tahu, dan apa yang kami dengar وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملاء ما علمت لكم من إله غير فأوقد لي آهاماً على الطين فجعل لي صرحاً. وقال فرعون يا أيها الملأ يري لي هَنَن ولطيني فجعل لي صرحا فجعل لي صرحا لعلني أطلع إلى إله موسى وإني لاظنه من الكاذبين فجعل لي صرحا لعلني أطلع إلى إله موسى وإني غُنوهُ مِنَ الْكَافِرِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لا فَاخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَمَنْ ذُ الْكَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ فَبِأَيِّ حِسَابٍ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَّا النَّاء وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَّا النَّاء وَيَوْمَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنه وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامة هم من المقبوضين. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوضِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ بصائر للناس, بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتُ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتُ من ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر ولكننا أنشأنا قرونا فتطول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 وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن الرحمة من ربك وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن الرحمة من ربك.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 قبلك لعلهم يتذكرون. ولو ل أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا. ولو ل تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا. فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلمّا جاء من عندنا قالوا لولا أوتيا مثل ما أوتيا موسى فلما جاءه الحق من عندنا قالوا لولا أوتيا مثل ما أوتيا موسى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا موسى من قبل أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين قل فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل من يتبعهوى بغير هدى من الله. ومن أضل من لا هواه بغيره دم من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين